112. فإذا سلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحفروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم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 كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فمستقام لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين 129. كيف وإن يظهروا عليكم لا يركبوا فيكم إلا ولا ذمة 120. يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون 121. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله 112. إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون 114. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين 112. ونفصل الآيات لقوم يعلمون 113. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر 114. إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكسوا أيمانهم وهم بإخراج الرسول وهم بدؤكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين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 117. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم 118. خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا وَالَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُ أَبَاكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أُولِيَاءَ أَإِنْ أَسْتَحَبُّ الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ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 لقد نصرتم الله في مواطن كثيرة ويوم حلين إذ أعجبتكم كثرةكم فلم تغن عنكم شيئا فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم ولت 112. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين يَتُوبُ ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء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 الذين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يديهم صاغرون، وقالت اليهود زير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم. 117. يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون 118. <تصفيق> اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا 112. لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون 113. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون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 يَوْمَ يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم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 111. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين 113. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم فروا في سبيل الله إذ إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة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 119. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفعوا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا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 121. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 122. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة 115. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون 116. عفى الله عن كلم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين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 ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل قودوا مع القاعدين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 لَقَدِ ابْتَغَوْا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّلُوا لَكِنْ أَمُرَّ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِ وَلَا تَفْتِنِ ألا في الفتن سقطوا وإن نجهم نمل محيطة بالكافرين. 129. إن تصلك حَسَنَةٌ حسنة وَإِن وإن تصذك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون 129. قل لن يصيبنا كَتَبَ ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى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 129. اشتقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين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 129. وتزهق أنفسهم وهم كافرون 120. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لَوْ لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون 121. ومنهم من يلمذك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها يسخطون وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا أَتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِنَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاضِبُونَ إِن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 وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذًى قُلْ أَذًى خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ بِاللَّهِ وَآمَنُوا بِالْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ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 124. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون 125. ولئن سألتهم إن 121. إنما كنا نخوض ونلعب 122. قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفوا اتّي منكم نعذب قائفه بانهم كانوا مجرمين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض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 وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار خَالِدِينَ خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم 129. الذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم 117. فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا أولئك حبطت 114. أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون 115. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب المدين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 119. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويطيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم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 ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم وما واواهم جهنم وبئس المصير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 112. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين 113. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون 119. فأعقبهم فِي في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون 110. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم أن الله علاه الغيوب، الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.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 تَرِكًا الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْ فوسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفقوا في الحق قلنا وجهم ما اشد حر لو كانوا يفقهون بَل يَضْحَكُونَ قَلِيلًا وَيَبْكُونَ كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 ياكم رضيت بالقعود أول مرة فقودوا مع الخالدين ولا تصل على أحد منهم ما تأبدا ولا تقم على قبره. 112. إنهم كفروا بالله ورسوله وما توهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم 114. إنما يريد الله أن يعذبهم بها الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أن تقول منهم وقالوا ذرناكم مع القاعدين 114. ورضوا بأن يكونوا مع القوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم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 112. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله 113. تيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم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 119. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم كن لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم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 119. ليحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون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 112. على والله عليم حكيم 113. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء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 117. سيدخلهم الله في رحمته 118. إن الله غفور رحيم مِنَ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رَضِيَ رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار فِيهَا فيها أبدا ذلك الفوز العظيم 115. ومن من حولكم من منافقون وَمِنْ ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم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 خذ من أموالهم صَدَقَةً تطهرهم وتزكهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع النعيم ألم يعلموا أن الله هو يقبل توبته عن عباده وياخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم وقل يمنو فسيرا الله عملكم ورسوله والمؤمنون 112. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون 113. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم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 119. وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون 110. لا تقم فيه أبدا 111. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه إِنَّ الرِّجَالَ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ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 112. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون 113. عليه حقا في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 الذين العابدون الحامدون السائحون راكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُقُبَّا مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ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 وَمَا نَكُم مِنْ دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ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 ذَلِكَ ذلك بأنهم لا يصيرهم ضمأ ولا وَلَا ولا فِي في سبيل الله ولا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 ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجذيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ قَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَوُنَّ يَا الذين آمنوا قاتل الذين يلونكم من الكافرين واليجدوا فيكم غلظة ولم أن الله مع المتقين وإذا ما سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأم 114. في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون 115. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وَإِذَا مَا أُنزِلَ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ هَالْيَرَاقُ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ صَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لَقَدْ جَاءَ أَمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ مَعِذِلٌ عَلَيْهِ مَا عَنَتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ وَأُوفُ الرَّحِيمِ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إله إِلَّا هُوَ لَا 129. وهو رب العرش العظيم